فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما, فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله تصر منهم ولكن ليبل وبعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت قدامكم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 الحميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم